المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رَأَى من آيَاتِ ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ اللات والعزى ومنات الثالثة الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذكر وله الأنتى تلك إذا قسمة ضيزى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 أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم, أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أَمْ لم ينبأ بما في صحف موسى وَإِبْرَاهِيمَ الذي وفى أَلَّا تزر وَازِرَةً وزر أُخْرَى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 وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تمنى وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةً أُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَالَمًا أُولَى وثمود فَمَا أَبْقَى